بوك تو پتن پتست خمسة, وخمسون. خمسة وخمسون. <تصفيق> العمل <تصفيق> العمل س چيم سبقلیت ما هي وظيفتك Mehi je vodifatatek. Moj moš je popokklicu zdravnik. Wavife zavži tabib. Wadifet zavži Tabib. Ja zdelam kot medicinska sestra s polovičnim delvnim časom. Ene eš te ri lukemu Marida, lahkotem mu انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد امpkg dawki لكن الضرائب مرتفعه لكن الضرائب مرتفعه إن здравствование заварование الصحي مكلف والتامين الصحي مكلف كاي بي رات نيكوچ ماذا تريد أن تصبح يوما ما ماذا تريد أن تصبح يوماً ما أرد ببستو إنجير را ببستاال انجير أريد أن أصبح مهندس أريد أن أصبح مهندس اوشت ن أريد أن, أن أدررس في الجامعة أريد أن أدرس في الجامعة سم بربراونيك أنا طالب متدرب انا طالب متدرب نزاسلوجم لا أكسب الكثير لا أكسب الكثير أبراوليام بربراونيشتво في تويني انا اتدرب خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد <تصفيق> هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل ايمام <تصفيق> بريتنا لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا ايشيم عن وظيفه ابحث عن وظيفة Eno leto sem že brez poselna. Sarali jih amun, atilun, ani l'amal. Sarali jih am, atil, ani l'amal. V tej dželi je preveč brez poselnih. Jujedo v hvala beled katero židdo minal atilin, ani l'amal. Yuǧad fi hādhā al-balad kathīr jiddan min al-ʿāṭilīn al najdete na naši spletni strani, .de, dvojni v dvojni v, dvojni v pika,